ولو قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطنه ل ه إ ا ل ل لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 بالله فعليه توكلوا ت ك إن ن م و س ل ل م ي ن ف ق ا و ا ع ل ى النابلسي ل ل ه ت و ك ر ن ا ا ت للعلوم ن فتنة ا الاسلاميه ل ك ا ر ي ن وأوحينا و و س ى أ خ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 سبيلك. ربنا اطمس على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم